قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء وفي ضلاله عمياء بعث بوحي السماء بأبي هو صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فبصر الله به من العمى وهدى به من الضلال وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما واعينا عميا وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرة والأولى وقبل موته صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة كما وصفوها وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خط لهم خطا طويلا وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال للخط الطويل هذا صراط الله مستقيما وقال للخطوط وهذه سبل على رأس كل منها شيطان ثم قرأ ما أوحى الله إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطه لنا طريق اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فهل لنا بعد ذلك ان نختار طريقا غيره وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ثم ذهب الى ربه صلى الله عليه وسلم ومضت من بعده قرون وقرون واجيال واجيال كثرت الفتن واختلط الامر وحصل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عاش الناس قرونا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا من اثر الخلاف والاختلاف ما راوا وكان قد حذرهم بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي هذه السنوات الخدعات يأتي على الناس سنوات خدعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة سألوه ما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وتصلت على بلاد المسلمين كثير من الرويبضه التافهين الذين يعدون في النخبة بل هم نخبة النخبة من الحكام الظلمة وأمراء الجور. ووزراء السرقات والاختلاسات فنهبوا ثروات الأمم ومقدرات الشعوب وأزاعوا شعوبهم وقصروا في شؤونهم فلم يعلموهم ولم يطببوهم وعظمت الفتن حتى تحكم هؤلاء في صياغة المناهج لأقوامهم وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا وتنكبوا منهج الأنبياء ووحي السماء وصار هؤلاء فراعبة هم الذين يحكمون آلهة هم الذين يضعون المناهج في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام والتربية وغيرها حتى وصل أمر الناس إلى ما رأينا في عامة بلاد الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولما كسرت الفتن وعمت الابتلاءات إن بعث جماعات من الناس تحركت فطرهم وتحركت قلوبهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم فراجعوا دين الله راجعوا وحي السماء عادوا إلى الفطر نظروا فيما اوحى الله إلى الأنبياء وظهر هذا المنهج المعروف ظهر هذا المنهج السلفي الذي يدعو إلى أن يستعيد الناس هويتهم وأن يعمقوا الانتماء لها وأن يسعوا إلى استعادة مجدهم وإدارة الصراع الحضاري بين المشروع الإسلامي الرباني وبين المشروع الغربي العلماني الذي عم وطغى وفسدت به البلاد والعباد فوقف هؤلاء هذا الموقف يريدون وجه الله وأن يكون الدين كله لله ولئلا تكون فتنة وقفوا نصحا لأممهم وقفوا نصحا لدينهم وقفوا إعزارا لربهم سبحانه وتعالى ولم يكن مفاجئا ما حدث في عامة هذه البلاد من حولنا أن المسلمين يختارون الإسلام وما عجب في هذا أن يختار المسلمون الإسلام كما راينا في تونس وفي المغرب وفي مصر والبقيه تاتي ان شاء الله تعالى لم يكن هذا خيارا عيبا ولا خطا وانما هذا تصحيح لاوضاع فاسده وعوده الى الاصول والى المنابع واستجابه لنداء الفطره وتحكيم لمنهج العقل واداء لامانه الشريعه التي أنزلها الله على أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين وبينما الناس يستبشرون بهذا تحدث عثرات وتقوم أزمات وتفتعل إرباكات لا جرم أن الطريق ليس مفروشا بالورود لا بد أن يكون شيء من هذا مر علينا الأسبوع الماضي بطعم الفرح والتفاؤل حين رأينا تقدم ذلك التيار الإسلامي كما يحلو لهم أن يسموه على هذا التيار الغربي العلماني الليبرالي لكنه فجأنا هذا الأسبوع بطعم الأزمة والإشفاق والخوف ذلك بسبب ما نقرأه جميعا ونسمعه من التخويف والتهويل من شأن الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا بضاعة رائجة على كل القنوات وفي كل صفحات الجرائد والمجلات والنوادي والمجتمعات قاموا عن بكرة أبيهم يتكلمون عن هذا المنهج لمزا وغمزا والله من ورائهم محيط لا شك أن لذلك أسبابا وأنه بد من البحث في علاج هذه الأزمة لأنه لن يصح في النهاية إلا الصحيح لن يصح في النهاية إلا الصحيح الإسلام قادم قادم شاء أم أبو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الإسلام قادم قادم بمناهجه وبرامجه في السياسة والحكم في المال والاقتصاد في الاجتماع والنظم في الثقافة والإعلام في التربية والتعليم في الفنون والآداب في الرياضة والسياحة ما فرثنا في الكتاب من شيء الإسلام قادم قادم لكن لابد ان نتحسس مواقع الطريق وان نحسن الخروج من الازمات وان نحسن اداره الموقف ما الذي سبب هذه الازمه التي جعلت بعض الناس يتردد والتي جعلت بعض الناس يتشكك والتي جعلت بعض الناس يتخوف اول هذه الاسباب من باب الانصاف أن نبدأ بأنفسنا الإخفاق الذي قد يقع فيه بعض الدعاه والمتكلمين باسم الإسلام وباسم السلفية حين لا يوافقون التوفيق احيانا وهذا وارد اذ ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم قد يحدث إخفاق في اختيار المعاني أو يحدث إخفاق في انتقاء الألفاظ أو يحدث إخفاق في نوعية الخطاب أو يحدث إخفاق في توقيت الكلام كل هذا قد يرد فكان ماذا؟ الخطأ مردود على صاحبه لكن لا ينبغي أن يعمم الخطأ على المنهج كله قد يرد أن يخطئ الإنسان فكل إنسان معرض للخطأ من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط ولذلك ننتقل إلى السبب الرئيس كون أن أحدا يخفق في كلمة أو عبارة أو معنى أو توقيت هذا كان من الممكن أن يمر ما زالت الدنيا هكذا لكن الإعلام المغرض هو السبب الرئيس لهذه الأزمة الإعلام المغرض جيوش من الإعلاميين ممن لهم أجندات خاصة يمكن أن يتقبلوا كل شيء إلا الإسلام يمكن أن يقتربوا من كل شيء إلا السنة يمكن أن يتحالفوا مع كل أحد إلا من يذكرهم بالله عز وجل ويعيدهم إلى حظيرة الفطرة هؤلاء الذين يسعون إلى واد الفتنة وتضخيم الأخطاء وإثارة الشبهات وإقامة المعارك يجعلون من كل حبة قبة كما يقولون لا نصحا لأممهم ولكن لأغراض في أنفسهم وإلا ما زالت الدنيا منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطأ يتكرر من الأفراد والمنهج يبقى معصوما لا يتطرق إليه إشكال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زر لبلال يا ابن السوداء خطا كبير فهل قام عليه الإعلاميون في ذلك الوقت وقالوا لقد جئتم بما يخالف العقد الاجتماعي لقد جئتم بالتمييز العنصري لقد جئتم الطبقية ما قال أحد من ذلك وإنما خطأ وقع في لحظة عدم توفيق لحظة إخفاق مردود على صاحبه اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية ومضت المسألة ولم يقل أحد يوما إن الإسلام وإن السلفيه تفرق بين الطبقات وتحدث كذا وكذا وكذا في بعض المعارك خلى خالد برجل من المشركين فلما هم أن يقتله فاجأه الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله خالد رضي الله عنه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد اقتلته وقد قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوزا يعني ليفتك من القتل ما كان صادقا فيها قال هل شققت عن قلبه ماذا تصنع بلا إله إلا الله أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل قال أحد من الناس إن أصحاب محمد تكفريون إن أصحاب محمد سفاكون للدباء إنهم يجعلونها جزعة ما قال أحد شيئا من ذلك في سفرة من السفرات احتلم رجل في ليلة شديدة البرد فاستفتى أصحابه إن كانوا يجدون له رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل الرجل فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال لكن ما قال أحد من الناس إن السلفية جهل وتخبط وحكم بغير علم وغير ذلك أبدا خطأ وقع فيه فرد أو أفراد يبقى المنهج معصوما يبقى دين الله عز وجل وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتطبيقه كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك إلينا عبر قرون السلف الخيرية هذه معان في فوق الفوق لا ينبغي أن يتطرق إليها تهمة إذن من أعظم أسباب الأزمة ذلك الإعلام المغرض الذي لا يخفى إن شاء الله تعالى على العقلاء والموفقين وإلا قد يقع في أخطاء أكبر من هذا بعض اذنابهم واخوانهم وامثالهم والمحسوبين عليهم من الليبراليين وغيرهم فلا والله لا يتكلم احد ماذا قال سويرس كلامه اليس تحريضا على دوله وامه اليس استقواء بالخارج اليس فيه تفريق لشان الامه واستدعاء للتدخلات الاجنبيه وهذه جريمه عظمى وقد نقل ذلك ونشر من بعض من راه فهل رايت تعليقا من احد من هؤلاء الذين يتكلمون عن السلفيه والسلفيين والاسلاميين لا والله انهم لا يتكلمون لا يعنيهم ذلك من اسباب الازمه كذلك ذلك الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوب هؤلاء لانهم يرون ان المشروع الحضاري الاسلامي الرباني مشروع لا يستطيعون ان يتحملوه مشروع هو ابعد ما يكون عن أهوائهم كيف يخبطون اذا كيف يخلطون انهم قوم لا يتطهرون انهم امتلأت قلوبهم حقدا وغلا وحسدا اخبر الله رسوله عنه صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم لا يستطيعون أن يحجبوا ضوء الشمس بأكفهم لكنهم وقد امتلأت قلوبهم حقدا يسعون في كل سبيل إلى الفتن مسيروا فتن ومسعروا حروب موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور من أسباب هذه الفتنة كذلك هذا الجهل الفاضح الذي يتحل به أمثال هؤلاء الليبراليين والعلمانيين جهل فاضح جهل فاضح يؤدي بهم إلى خلط الأمور فلا يميزون بين الثوابت والمتغيرات ولا يفرقون بين أخطاء الأفراد وبين المنهج المعصوم حتى يؤدي بهم هذا الجهل إلى أن ينذر أحدهم حياته لكي يجاهد من أجل إحقاق الديمقراطية وإثباتها وتعظيم الليبراليه وإبرازها يتصورها مناهج معصوبة ولا يعرف عنه يوما من الدهر أن يدافع عن الإسلام نفسه أي تطرف هذا؟ أي فتنة هذه؟ أي جهل هذا؟ إنها أسباب لهذه الأزمة التي لن تخفى إن شاء الله تعالى على المؤمنين الصادقين المتطهرين الذين يعلمون أنه لا مخرج لهذه الأمة من كبوتها إلا بمصالحة الفطرة والعودة إلى الشريعة والاستجابة لنداء الله عز وجل أمرا وفرضا لا استحبابا وندبا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 فأواكم أيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فِتْنَةٌ وَأَنَّ الله عنده أَجْرٌ عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهدت عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإنه ما نزل بلاء إلا بزم ولا رفع إلا بتوبة وإن هذه الأزمة التي تمر بها الدعوة ويمر بها الإسلاميون عموما والسلفيون خصوصا لن تتعدى أياما يهرف فيها من شاء ان يهرف بما لا يعرف والناس والحمد لله عندهم من البصيره ما يتبينون مواقع اقدامهم لكن لا بد من الاستفاده من الاخطاء ولا بد من ان نبصر مواقع اقدامنا لنواصل الطريق على بصيره وعلى بينه فاول علاج لهذه الازمه التوبه الى الله عز وجل وانزال الحاجه بالله عز وجل وتجديد الايمان بالله عز وجل وادمان الدعاء لله عز وجل ان يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك واهله وان يمكن لدينه وكتابه وسنه نبيه وعباده الصالحين هذا اول ما ينبغي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعي من اسباب العلاج كذلك ان يحرص كل متصدر وكل خطيب وكل متكلم وكل داع الى الاسلام وكل مبين لمحاسن هذه الشريعه ان يحرص على ان يكون له ناصح من اخوانه يراجع معه مواقفه خصوصا اذا كان يتكلم في مسائل كبارا حتى لا يتسلط علينا هؤلاء المغرضون كذلك لا بد من مراجعه النفس فان المتحدث او المخاطب او المتكلم بحاجه الى ان يراجع مواقفه وان يراجع قلبه وان يراجع خطابه لانه كثيرا ما يحدث ان يركن الانسان الى اسبابه او ادواته او ملكاته وكثيرا ما يحدث أن نفرح بكثرة الناس من حولنا وكثيرا ما يحدث أن نعتز ببعض الأسباب ومن المعلوم أن الله عز وجل لا ينصر الناس بالكثرة ولكن ينصرهم بالقيم ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين من المهم كذلك وهذا علاج هام أن نلاحظ هذه المعاني حتى لا يحدث الاغترار وحتى لا يحدث الانتفاش وحتى لا يكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا من أعظم أسباب العلاج كذلك تجديد الخطاب السلفي إن على السلفيين أن يجددوا خطابهم وحين نقول تجديد الخطاب لا نقصد تغييره كما قد يفهم فالثوابت ثوابت لا تتغير يقف الرجل أمام الدنيا كلها لا يتأثر بإنكارهم كما فعل نوح صلى الله عليه وسلم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فلا نقصد بتجديد الخطاب السلفي أن نغيره ولكن نقصد ان نرتقي به حتى يصعد الى اعلى المقامات التي ارادها الله منا والتي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الاول قال الله تعالى وقل عبادي يقولوا التي هي احسن وقولوا للناس حسنا هذا من تجديد الخطاب الذي ينبغي ان نرجع اليه وهذا يتضمن جملا من المعاني حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعظمها ان يكون خطابنا خطابا تطمينيا لابد ان نطمئن الناس الناس يخافون ويتهيمون بطبيعتهم اولا لان التجديد والتغيير يخاف الناس منه وبما يحدثه الاعلام المغرض ثانيا فانه لا يدع مجالا ولا فرصه الا ويشكك ويخوف ويهول فالناس يخافون فعلى أصحاب الخطاب السلفي أن يحرصوا على رسالة التطمين رسائل التطمين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها وهو مؤسس منهج السلف فديناه بآبائنا وأمهاتنا رضي صلى الله عليه وسلم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كان اهل مكة خائفين ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل مناديه من دخل داره فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلقاء لما سمع رجلا يحمل رايته كبير الانصار سعد بن عباده سمعوه يقول اليوم يوم الملحمه اليوم يزل الله قريشا خاف العباس من ذلك الخطاب وسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير النبي صلى الله عليه وسلم موجة الخطاب وأخذ الرايه من سعد واعطاها لولده وقال بل اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا اليوم يعظم البيت وتكسى الكعبة هكذا ينبغي أن يكون الخطاب خطابا تطمينيا فإنما نحن دعاة ولسنا قضاه لما هاجر إلى المدينة بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم كان من أول ما فعل أن عقد المعاهدات مع اليهود وعقد معاهدات الصلح مع قبائل العرب وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تألف يهود المدينة حتى كان يصلي إلى قبلتهم بأمر الله عز وجل ويوافقهم إلى أن أذن الله عز وجل بالمخالفة وجعلها أصلا من أصول الدين الخطاب التطميني للجماعات وللأفراد أيضا هذا مهم جدا من أهم ما ينبغي أن يتحلى به خطاب السلفيين في هذه المرحلة بل وفي كل مرحلة لأنهم لا يتلونون ينبغي أن يكون خطابا ترغيبيا هكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا البشارة أن يكون خطابا ترغيبيا لما أسر ثمامة بن اسال وربط في سارية من سوار المسجد جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا عندك يا ثمامة قال يا محمد إن تقتل تقتل زاد من وإن تنعم تنعم على شاكر وان اردت المال اعطيناك منه ما اردت وفي كل يوم يبرز اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويساله ويجيبه بنفس الجواب وفي اليوم الثالث قال اطلقوا سمامه اطلقوه مع كفره اطلقوه هكذا من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بامكانه ان يقتله وكان بامكانه ان يفتديه بمال كثير لكنه رغبه فما كان من الرجل الا ان خرج من المسجد الى اقرب حائط فاغتسل ثم عاد وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب فيه ترغيب جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم حنين لما جاءت غنائم هوازن جعل يعطي رؤساء الكفر من المال والمؤلفة قلوبهم من المال حتى كان يعطي مئة من الغنم للرجل الو... مئة من الإبل مئة ناقة للرجل الواحد مبلغ مهول في ذلك الزمان فدخل الناس في دين الله أفواجا ينبغي أن يتسم الخطاب السلفي عموما وخصوصا في هذه المرحلة بالتبشير البشارة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وابا موسى إلى اليمن وقال لهما بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرى نعم إن منكم منفرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون الخطاب التطميني والتبشيري والتيسيري وسيلة لنا إلى قلوب الناس إننا لن نسعى الناس بأموالنا لكن نسعهم بصدورنا وليس هذا تمثيلا ولا كذبا على الناس وإنما هذا بيان لحقيقة المنهج الذي ننتمي إليه وحقيقة الهوية التي ننتسب إليها وحقيقة الفطرة التي نأوي إليها فطرة الله ومن أحسن من الله فطرة إن أتباع هذا المنهج وكل المسلمين ينبغي أن يكونوا من أتباع هذا المنهج ولا يسع مسلم أن يتخلف عن أن يكون سلفيا عاملا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لأصحاب محمد من السلف الأول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فنحن جميعا رسل إلى الدنيا كلها يوم أن يسود هذا المنهج في بلادنا سينتشر إلى بلاد العرب ثم بلاد المسلمين ثم نغزو به أهل الكفر فإن الدنيا كلها أمة للدعوة محل للدعوة نحن بعثنا الله سبحانه وتعالى كما قال جدنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعي الله اتعى سنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عتل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة من أسباب علاج الأزمة كذلك التحلي بالحكمه وهذا مهم خصوصا في خطابنا وفي سلوكنا والحكمة ضالة المؤمن وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة وكان أحكم الناس بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم والحكمة وضع الشيء في موضعه أن تعرف ماذا تقول وكيف تقول ومتى تقول ولمن يكون الكلام ونوع الخطاب هذا مما ينبغي أن يكون حلا لهذه الأزمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهدم الكعبة ليقيمها على قواعد إبراهيم وهذا أفضل وهذا خير وهذه أمنية في قلب كل مسلم لكنه امتنع من هذا امتنع من هذا المهم لماذا؟ ليفوت مفسدة كان يمكن أن تحصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لولا قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم لكنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يستعجله الناس وهو يهدمها وما أراب أن يهدمها إلا ليبنيها لكنه خشي أن يقول الناس إن محمد مبعوث بتعظيم الكعبة وهو ذا يهدم بيت الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتال المنافقين وهم في الترك الأسفل من النار وهم اولى من الكافرين كفرا أصليا أن يقتلوا مرتدون لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من هذا المهم مقتضى الحكمه قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اذا كان بعض الناس يعلم ان هذا منافق وان حقه ان يقتل فان كثيرا من الناس خصوصا والاعلام ينتشر في الداخل والخارج ماذا يقول الناس الناس في الخارج على الأقل لا يفرقون بين عبد الله بن ابي بن سلول وبين ابي بكر الصديق كلهم قوم يعيشون مع محمد فترك قتال المنافقين حسيت هذا المحظور فمقتضى الحكمه ان يتامل الانسان في مواقفه وان يسعى الى تحقيق خير الخيرين وتجنب شر الشري ولو وقع في ترك اقلهما خيرا أو أعظمهما شرا فإن ميزان الشريعة جاء بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد لا شك أن هذا من المهم أن يتعلمه كل مسلم فضلا أن يكون منتميا لهذا المنهج السلفي الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اخيرا من أسباب علاج هذه الأزمة كذلك ولا بد من ذلك الصبر الصبر يا عباد الله فإن الدنيا دار ابتلاء ما زال الصراع في الدنيا بين الحق والباطل مشتعلا، ما زال الصراع بين الكفر والإيمان، ما زال الصراع ولا يزال بين المنهج الرباني الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المنهج الكفري على أي لون تلون، ومن ثم يجب على أصحابي هذا المنهج المبارك أن يصبروا. وان يتصبروا كما أمرهم الله عز وجل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كم اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم اتهم فما لانت له قناه كان ماذا ان قالوا عنه شاعر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا كاهن وقالوا ما قالوا حتى اتهموه في عرضه بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم كل هذا لم تلن له قناته صلى الله عليه وسلم ولم يضعف عزمه ما زالت الدنيا هكذا اهل الحق لا بد ان يصبروا على جهل الجاهلين وعنت المعنتين والا يزيدهم ذلك الا صلابه في الحق لا يهتزون ولا يترددون ولا يتراجعون عن منهجهم لكن هذا الامر له رجاله الذين ينبغي ان يقوموا بقياده الامم الى بر النجاح كما وقف الانبياء وختمهم نبينا صلى الله عليه وسلم تلكم المواقف المشهوده وقاموا تلكم المقامات المحموده ومن بعدهم اصحابهم رضي الله عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزالوا في كل امه وقرن وجيل وقبيل لا يزال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خزلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك يحدون الى هذا امل كبير وبشاره عظيمه بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين قادم قادم وان الله عز وجل لا يخلي بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بزل زليل يقسم على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ما من مكان في الدنيا إلا ولابد أن وصل إليه ليل أو نهار سيصل إليه هذا الدين ستصل إليه هذه السلفية سيصل إليه منهج الله ووحي السماء سيصل إليه هذا الحق وهذا الضياء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وإذا كان الأمر كذلك وهو والله كذلك فانظر لنفسك يا عبد الله ينبغي أن تكون لبنه في هذا البناء المبارك الشامخ شموخ الدنيا أن تسعى وأن تبذل وأن تتحمل من هذه الأمانة ما تستطيع وأن يكون عندك من علو الهمة ومن تحمل المسؤوليه ومن وضوح الهدف ما يجعلك تسعى لاحقاق الحق وابطال الباطل حتى تكون طرفا فائزا في هذا الصراع الذي يوشك ان يحسم بين يدي الله عز وجل غدا يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويزل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم امكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم أزل لشريعتك أن تحكم ولدينك أن يسود اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاح